مَالَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ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 أو هم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أإن لتدكو آلهتنا شاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المبسلين انكم لذائق العذاب الاليم وما تجزون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزق معلوم ثَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف كأنهم نبيذ مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قائل منهم انني كان لي قرين